السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يمكنني مساعدتك؟ أريد تذكرة قطار إلى أسوان من فضلك. في أي يوم يا سيدي؟ يوم الثلاثاء القادم. تسعون جنيها من فضلك. تفضل. متى يغادر القطار؟ في الساعة السادسة صباحا. ومتى يصل إلى أسوان؟ يصل تقريبا في الخامسة مساء. شكرا جزيلا عفوا رحلة سعيدة ان شاء الله تذكرة قطار أسوان اتوبيس حافلة سيارة طائرة دراجة سيارة أجرة تاكسي سيارة ليموزين سائق مرشد مرشد سياحي دليل سياحي خريطة موعد موعد تاريخ القادم الماضي الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون يغادر مغادرة يصل وصول تقريبا عفوا ان شاء الله